أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشير يريدون وجهه ولا تعب عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه تبع هواه وكان أمره فرطا وقل العق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاض بهم وهي الصغيف يغاث بما ان كلمه يشمل وجود ينسى الشراب وسان اثمر تفاقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم لأنها محلون فيها من أسامر من ذهب ويلباتون ديابا خورا من سلجس وإستبرق متكئين فيها على الآخرين نعم الثواب وحسنة مرتفقا واغرب لهم مفل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم وفجرنا قلاله ما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحامره أنا أكثر منك مالا وأعج نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيدها به أبدا وما أظن ساعت قائمة وليرد إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قال له صاحبه وهو يحامره وَكَفَّرَ مُنَذُ الَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَئِن لَّأِذْهَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْ تَمَاشَاءَ اللَّهُ لَا قوة إِلَّا بِهِ إن ترني أن أقل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أُمُّهُ فِي عَمَامِهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيَعَ لَهُ طَلَبًا وأحيض بثمنه فأصبح مقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربيه أحدا ولم تكن له في <تصرا> هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واغرب لهم مثل العياد الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم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 ويوما زيوا الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نقادر منهم أحدا وعروا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم أن نجعل لكم موعدا فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ميلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد واذا قلنا للملائكه استودوا ادم فسجدوا الا ابن اود كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته لَكُمْ عَدُوٌّ فِئَسَ الْضَالِينَ بَدَلًا مَا أَشَهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ الْفُسِّهِ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُدَى وَيَمَّا يَقُولُنَ أَدْوُ فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم منبقا ورأى المجلمون النار فظلوا أنهم مواقعوها وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِنَّاسِ مُكُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا فَهُمْ إلا تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجالي الذين كفروا بالباطل ليدحروا به الحق واتخذوا آياته لا تير هجاب ومن اضلم ممن ذكر بايات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يدا ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا في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 وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ مَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ النُّسَانِ فَتَامُ لَا أَبْرَحُوا حَتَّى أَبْلُوَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْغَيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا عُتَبَانَ فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا وَتَأَنَّلَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذا وينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي على قصصا، فوجد عبدا من عبادنا. تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعرض به خدرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا لا أعصي لك قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثنك من ذكرى فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا هل ضلّق حتى إذا لقيه لمن فقدنه؟ قال أقتنت نفسا ذكية بغير نفس. لقد جئت شيئا.